والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خمس لا يخرج إلا نكذا فَتَذَكَّرْ إِنْ نَفَعَتْكَ الذِّكْرَىٰ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ذَكَرَ أَوْثَرَنَا أَن إِلَى قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله مائر إني أخاف குமா கி மூவீ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> وبنغو قم رسالات